يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما زلنا في سياق الرد على من انكر النبوة والرسالة وطعن في هذا القرآن واتسهمه بأنه من قول البشر فالله عز وجل هدده وأرعبه وبيّن جزاءه بقوله سأصليه سقر هذا الذي قال إن هو إلا قول البشر ومع الأسف نحن قلنا إن هناك عقيدة العقيدة السنوسية العقيدة اللي عقيدة ابن عاشر لنقرف ابن عاشر وفيهم البراهن مع الأسف الشديد قرأنا ان هذا القران ليس كلام الله بحروفه والفاظه قالوا لنا ان هذا القران يدل على كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقه هذا للتنبيه احذروا هذه العقيده قالوا لنا وقرانا في الكتب ان هذا القران ليس كلام الله على الحقيقه بل يطلق عليه كلام الله مجازا باعتبار أنه دال على كلام الله وقالوا لنا إن كلام الله ما في حروف ولا أسوات ولا تقديم ولا تأخير ولا إعراب ولا شيء هذا موجود ثم عاشر موجود في الكتب الموجوده التي تدرس هنا وفي المغرب كله وفي تونس وفي الجزائر هذه العقيدة نقول لا فالله عز وجل قال من قال إن هذا القرآن كلام نقول لهم إذا لم يكن هذا القرآن بألفاظه وحروفه هو كلام الله كلام من؟ وهذه الحروف حروف من؟ كان لسان حالهم يقول إنه كلام البشر أو مخلوق وعلى كل حال رب العزة يقول من قالنا القران كلام البشر قال ساصليه سقر ساصليه اي ساحرقه واشويه شيئا لان الصلي هو شات الاسوي المصريات شات مشوي مش نشوي ببه يعني من من جميع جنوبه من من على ظهره ومن امامه وعن يمينه وشماله هذا معنى الصلي ستحيط به النار من جميع جوانبه ساصليه سقر ثم يقول وما ادراك ما سقر سقر ما يمكن لأحد أن يعرف كنها وحقائقها لا تدركها العقول ابدا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر والعياذ بالله تاكل كل شيء تلتهيب كل شيء تذيب كل شيء تحرق كل شيء لا تترك لحما ولا عصبا ولا عظما لا تبقي ولا تذر ثم يقول لواحه للبشر تشير اليهم وتناديهم وتدعوهم تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى او لواحه للبشر يعني محرقه مسوده للبشر عليها تسعة عشر مكلفون بايقادها وإحراق أهلها وتعذيب أصعابها تسعة عشر تسعة عشر أفراد أو صفوف أو أنواع الله يعلم لما ذكر الله هذا العدد تهكم المشركون ما الم المؤمنون فقبلوا ورضوا وامنوا وصدقوا وقالوا آمنا به كل من عند رضيه أما المشركون أما الذين في قلوبهم زيغ في قلوبهم مرض الذين ما قبلوا هذه الدعوه وبعض المنافق وبعض المؤمنين قالوا بعض المفسرين قالوا انهم منافقون ولكن فيما كما كان فيه المنافقون لا يعني المشركون كانوا منقسمين قسمين كانوا منقسمين قسمين قسم كانوا يشكك كان في الامر وقسم كذب ورد فالله ذكر القسمين المهم اخذوا يتحكمون كانوا يسخرون حتى ان الواحد منهم كان يقول اكفوني اثنين وانا اكفيكم الباقي لقوته وكان بعض يقول ليتكلف وليتصدق كل عشرة لواحد يتهكمون فالله رد عليهم وقال سبحانه وسبحانه وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه ما هم من نوع الذي تعرفون أنتم ما هم من صفة البشر لا ملائكه والملائكة امورهم غيبية لا ندري كنههم وحقائقهم لا ندري أجسامهم ولا قوتهم لا ندري إنهم ملائكه غلاظ شداء أجسامهم غليظة حتى إنما بين شحمة أذن الملك ومنكبه ما بين السماء والأرض كما وصف ذلك سيدنا رسول الله في حديث صحيح ملك واحد من شحمة اذنه الى عاتقه خمسمائة عام ما بين السماء والارض والى الان ما وجدوا السماء الاول رغم التقدم التكنولوجي رغم الحضارة رغم انهم غزوا الفضاء والله ما وجدوا السماء الاول ما هو الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع الى السابع كيف هو ما يدرون العلم عند الله سبع سماوات اذا الملائكة من قسم الغيب الذي لا يعلم حقيقته الا الله ملك واحد يقلب مدينة يجعل عالية سافلها جبريل مدائن قوم لوط سبعة مدائن مثل الدار البيضاء او مثل القاهرة التي تحمل كام ثماثتاشار مليون خمسة مدن او سبعة مدن قلبها بجناح واحد بجناح واحد جعل عليها سافلة وامطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربكم ما هي من الظالمين ببعيد انظروا قوه الملك ورد في الاثر ان الملك الواحد ياخذ امه في كفه امه وجبل في الكف الاخر تعرف كف الامه الان الان موجود الجيل ياخذ الجيل كامل الجيل كان في الجيل الان يقدرون الجيل الان يقولون خمسة ملايير ونصف ما كمل ستسة ملايير هم يقولون هكذا اعملها ستسة ست ملايير ياخذ الملك ستة ملاير في كفه وجبل في كفه ويرمي ستة ملاير في النار ثم يلقي عليه بجبل عبو قير نسأل الله العافية وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة غلاظ في اجسامهم شداد في اخلاقهم لا يعرفون الرحمة ولا الشفق على اداء الله ناثرة على عدو الله عبدا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ثم يقول سبحانه وما جعلنا عدتهم لأن سبحان الله وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا لأنه أخذ يسخرون ويستهزئون ويتحكمون. سات عشر قال هذا العدد نفسه هو جعله الله فتنه والفتنة فسرت بتفسيرين فسرت بالنار لأن النار في اللغة العربية تتقال الفتن تتقالها فتنة أي وما جعل عدتهم إلا فتنه أي نارا وعذابا عن اي سبب في العذاب هذا العدد كان سببا إنكاره سببا أو السخرية به سببا في النار أو نقول فيه اختبار والمقصود هذا هو الأفضل أن يكون مقصود بالفتنة الاختبار والمسيحان وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا فتنه العده قد يذكر الله عددا ما ندري كونها هو حقيقه سنة. ما ندري السر ما ندري الحكمه كثير من الاعداد في القران الطواف سبع ليه سبع السعي بين الصفا والمروه سبع ليه سبع الله يعلم الحكيم يعلم لكن ما بين لنا الحكمه سبع سماوات ليه سبع ما ندري الارض سبع ومن الارض مثلهم ما ندري كيف ما ندري الصلوات الخمس خمس كيف خمس شو الحكمة ما ندري خمس صلوات الظهر اربع حضرا وركعتين سفرا ليش ما ندري الولد يبقى في بطن امه تسعة اشهر ليش تسعة اشهر ما ندري لذلك هذا العدد ما ندري وأحكي لكم وأقول لكم إن تشريعات الله عز وجل ما على المؤمن إلا أن يسلم وأن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أما أن يسأل لما قلة أدب المؤمن ينبغي أن يسأل بما تامرني يا ربي أما لماذا لا تتنافى العبودية لا تقل لما قليل الأدب مجرم لكن العلماء يبحثون عن الحكمة والحكمة فيها أحكام تشريعيه بين الله لنا فيها الحكمة أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالحج وأمرنا بالصيام بيننا الحكمة ليش ليش فرض علينا الصلاة؟ قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لان اتصال العبد بالله الاتصال الروحي يطرد الشيطان فلا سبيل له لا من طريق الشهوات ولا من طريق الشبهات تبقى سالما ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الصدقه والزكاه ليه يا رب ربطها علينا وامرتنا بها ليش قال سبحانه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم تنظيف وتطهير حتى تلقى الله عز وجل وانت سبيكه ذهبية كل يوم حمام تتصدق حمامات وتطهر المجتمع وتطهر النفوس وتطهر الاموال وتطهر القلوب والارواح بين لنا الحكمة الصيام بين لنا سبحانه وتعالى الحكمة قل لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليش يا رب؟ قال لعلكم تتقون تدريب عملي على التقوى لكي تتعلموا كيف تتركون ما حرم الله لأن تتركت الطعام وشربه أمامك تترك الزوجة هي أمامك وتتعلم تدرب على ترك المحرمات واتطبق الأوامر خلاص تدريب لعلكم تتقون ليش أمرتنا يا ربي بالحج فرضت علينا الحج بي سبحانه ولماذا قال سبحانه في الحج قال سبحانه لا اله الا الله لي ايه سبحانه الله اكبر ليشهدوا منافع لهم سبحان الله لان القرآن يقول ليشهدوا منافع لهم هذا مؤتمر اجبار عالمي من الكرة الارضية كلها ليش ليحضر الناس من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم باش يشوفوا شكل الشعوب المستضعفة المقهورة المذلولة الشعوب التي اضطهدت والتي عذبت وقتلت وهجلت فعلى المسلمون هذا شهدوا في الحج ما ينفعهم دبروا كيف يحاربون عدوهم وكيف ينصرون شعوبهم عرفوه الغاية من الحج سبا ثم سبا لكل من خذل أخاه وقهر وسلمه لعدوه المؤمن المسلم المؤمنون يقول رسول الله عليه وسلم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتناصروا وان يتحاقوا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يسلمه لعدوه يفعل به ما شاء يريق دمه ينهب ماله يحتك عرضه يذبحه هؤلاء مسلمون والله ما شموا المهم يا إخوان هذه أحكام بين الله لنا سبحانه الغاية منها بين لنا الحكمة منها والسر من تشريعها وهناك ايضا الحدود، هذا على فرد المثال حدود بين لنا سبحانه وتعالى الغاية منها حد يقام في الارض افضل من ان تمطروا اربعين صباحا يعني ياتي الله من الخير لحد واحد يقام في الارض يكسب لنا من النفع البشري والمجتمع البشري من الخير والرحمة ما لا نحصله من مطر اربعين صباحا النبي عليه الصلاة والسلام ليش شرع قطع يد السارق ليش حفظا للاموال حتى لا تختلس السراق الكبار والصغار تقطع ايديهم حتى تحفظ اموال الشعب وتحفظ اموال الافراد يا ربي قتلت القاتل من قتل قتلناه ليه حفظا للدماء وحفظا للنفوس ليه يا رب رجمت الزاني حفظا للانساب حتى يكون ولدك ولدك من صربك ما هو الفلان ولا علا لا ليه يا رب اقمت الحد على الشارب شارب الخمر حفظا على العقول التي هي مناط التكليف لان هذا القران وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لمن للعقلاء ولا للحماق ولا للسكارى لاهل العقول ليه يا رب اقمت الحد على المفتري الذي يصم فلان بالزاني وكذا ليش؟ لتحفظ اعراض الناس ليه اعدمنا المرصد حفظا للدين حتى لا يتلاعب الناس بالدين. من بدل دينه فقتلوه وهكذا تشريعه ربانيه ذكر الله لنا الحكمه والسر من تشريعها وهناك احكام ما ذكر ما ذكر لنا لماذا؟ لماذا الطواف سبعا لماذا الطواف؟ ليه نطوف بالكعبه ما ندري ليه نسعى من الصف والمروى ما ندري ليه نركع ما ندري ليه نشجد ما ندري ليه نتوضأ ما ندري ليه نفتزل ما ندري ليه نتيمن ما ندري الحكيم المشرح حكيم هو الذي يدري وانت عبد ما كل شيء تدريه انس انت الله لا ما عليك الا ان تقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ولك المس خلاص اما علاش حرب الله الخامر علاش حرم الخنزير استقطع اللسان الرأس الراس لهذا المجرم عب قل سمعت وأطعت يا رب هو خلقك هو الذي صنعك هو الذي بنك اعطاك عقلك وسمعك وبصرك واقدرك على النطق واعطاك العافيه واعطاك من كل ما تستحق حياتك وتستطلبوا حياتك الزمان والمكان الليل والنهار الماء والنفس وكل شيء اعطاكه ما عليك إلا أن تعبده وتطيعه وتسجده وتسلم له لا تناقش ما تناقش هناك سبحان الله هناك بعض الأحكام التشريعية ذكر الله سبحانه وتعالى أنها قد تكون ابتلاءا يختبره وقد يكون فيها الحكمة بعض التشريعات ذكر الحكمة ونبتلا مثل تحويل الكعبة كان الناس سبعة عشر شهر ولا ثمنتاشر شهر كانوا يصلون الى بيت المقدس ثم جاء الله وقال لهم توجهوا للكعبة ليه يا رب قال سبحانه وسبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الله اكبر. الا لنعلم من سبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اختباع. اتحاد. باش نفرز ونميز الصفين. ونبين الرايطين. نسميز. ما قال ايضا ليلعبي الحكمة. ليلا يكون للناس عليكم حجة. لان اليهود كانوا يقولون. يوافقوننا في قبلتنا ويخالفنا في ديننا ويخالفنا في ديننا يتحكمون كده. فالله عز وجل قال لئلا يكون للناس اليهود على الناس المؤمنين حج سبحان الله قد يعلم بعض العلماء يعلم الحكمه والبحران ما, ما يعلم مثل ما وقع في عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت الكعبة. وعندما ياتي الحجر الاسود يقول والله انك حجر لا تضر ولا تنفع انك حجر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك والله ما قبلتك فقال له علي كيف تقول هذا واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه يبعث يوم القيامة وله لسان ينطق به يشهد لمن استلمه الله اكبر عرف الحكمة فسكت عرف موسى مع الخضر عليهم الصلاة والسلام الخضر نبي الله اطلعه الله على الحكمة في الفعل الذي فعله وموسى كان معه ما عرف الحكمة فكان يعترض ليش؟ لانه يريد ان يعرف وفي النهاية الخضر عرف موسى ليه قتل الغلام وليه خرق السفينة ولماذا بنى الجدار بيّنوا للا لا. بيّن لي. ليش؟ لان الله اطلع هذا عن الحكمة واخفاها عن هذا فلا بد ان الجاهل يسأل العالم من لا يعرف يتتلمذ على من لم يعرف فاسألوا أهل الذكر لكن أمام الله إن ذكرنا الحكمة فذاك وإن لم يذكر نقول سمعنا وأطعنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل الذي ذكرت الحكمة ولم تذكر فيه الحكمة ذكرت عبدا كل من عند ربنا آمنا به وقبلناه ورضينا فكذلك هنا ربنا يعلمنا المشركون كانت لهم فتنة والمؤمنون آمنوا بالعدد قال تسعة عشر خلاص وما جعلنا عدتهم إلا فتنة اختبار وامتحان فتنة لللمن للذين كفروا قال ليستيقن الذين أوسوا الكتاب ليه ذكر العدد تسعة عشر قال لأن أهل الكتاب في التوراة والانجيل عندهم هذا العدد من خزنة جهنم يعرفون هذا العدد فلما ذكر العدد بعينه والرسول صلى الله عليه وسلم لا صلة له بالكتاب ما يعرف لا الثورة ولا الانجيل ولا يعرف حتى القراءه ولا الحروف ما يعرف يكتب ولا, ولا يقرأ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وما كنت تدري ما ولا تخطه ولا تخطه بيمينك إذا لما نزل العدد وإذا بأهل الكتاب يستيقنون على أن هذا كلام رب العزة. الذي أنزل الثوراته والإنجيل هو الذي أنزل القرآن ليسيقن الذين اوتوا الكتاب زيد ويزاد الذين آمنوا منهم مؤمنين وكل ما تجددت ايات وإذا ما أنزل السورة أنزل السورة فمنهم من يقولوا ايهم زادت هذه الايمان فان الذين امنوا فزادتهم ايمان فالايمان اخذ القاعدة العلماء ان الايمان يزيد ويتضخم تبارك الله كانت البنبية فيها 30 صارت 50 صارت 100 صارت 1000 في الاشعة في حرارة الايمان تزداد وتقوى بنزول الآيات كل ما ازداء ما نزل التشريع وآمن الناس به وطبقوه إلا وازداد إيمانهم كل ما الله ازدادوا في الضاعة اللي تقوى إيمانهم كلما نقصوا في الطاعه نقص إيمانهم وتضاءل نور يقيمها كدولة لا أريني كيف تحلم الموسى قال من قلبانه ولكن ليطمئن ليثبت حتى لا يتزفع ولا يتزفع كان عنده ايمان ولكن الايمان الذي فيه قوة حرارته مثلا 80. 100 اكثر من ثمانين. وهكذا كل ما اقبل الناس على الله كل ما ازداده في طاعة الله كل ما ازداده في الجهاد في سبيل الله في قراءة القرآن في الصلاة في الصيام في الطاعات الله وازداد وتقوى الايمان وتضخم وصار كالجبال وكل ما تضاءل اقبل الانسان على المعصية كأنه ايش يعني, يعني يضعف من القوة الايمانيه يضعف ويدعف ويدعف حتى يصير مثل الصفر هذا فيه النار ولكن ما فيه الشعاع ما فيه الشعاع الذي يضيء ما حوله ما فيه ليه كذلك ايمان الامه الان كله انطفق ما بقي فيه شيء فقال الله عز وجل نورو بالمؤمنين قال ويزداد الذين آمنوا قال البخاري رحمه الله عقد بابا على أن الإيمان يزيد وينقص ويرد على المرجئه الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذه عقيدة المرجئه الإيمان ثابت إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وبكائل وإسراطين هذا قول المرجئه وهو قول باطل باطل باطل بيش عدد نعم ويزداد الذين امنوا ايمانا قال ولا يرضى الذين اوتوا الكتاب نعم لا, لا يرضى ليش لي يعلمون ان هذا الله كلام الله صادق لا يتزعزع ولا يتزلزل لا يدخله ريب ولا شك ابدا فيما اقر الله به. قال هو وليقول... انظروا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا فالله ينزل تشريعات ويحدث امورا ليه ليمين فهذا القرآن نفسه مفرغ القرآن سماه الله قران باش ميز الصفوف وبين طريقه الطوائف القرآن اكشفنا وميزنا وبين الطريقين طريقه للرحمن وطريقه للشيطان فالقرآن مفرق جاء يفرق الامه كثير من الناس يقولون لنا انتم تفرقون الامه نعم نحن مفرقون للأمة والقرآن جاء مفرقا ومشتبها للأمة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الله فرق قال ومحمد فرق به والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومحفظ فلح ان يفرق الصفو ويميز الرايات من هو منتمر ومن ضوء تحت راية لا اله الا الله ومن هو من ضوء تحت راية الشيطان فالقرآن يفرق ويميز الصفو هذا الصف رحماني وهذا الصف ايطاني هذا الصف ايماني وهذا الصف ايه كفراني فالقرآن جاء مميز يضل به سبيل. ويهدي به هذا القرآن. وبالمثل الذي يضربه يضل به كسير لهنا هذه الآية مثل الثلاثين في سورة البقرة. قال الله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعضا فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون يعلمون انه الحق الرطيف. ومن الذين كفروا فيقولون ماذا ارد الله بهذا مثلا? قال الله يضل به كثيرا ويحيبه كثيرا. هذه الغاية. نفس الشيء هو قال. ليه الله يلسى اجرى المثال لان الله كان يضرب المثال بالبعوضة. ويدرب المثل بالعنكبوت. ويقول ما زالوا الذين اتساخلوا من دون الله اولياء كمثال العنكبوت. فتخذت فيها. اللي يعبد غير الله هذا كأنه احتمى ببيت العنكبوت. لما رأى من ورائه في المسدسات والدبابات وال... وال... يعني والمتفجرات وإذا بيفر لما صار اختبى في البيت العنكبوت يحمي اللي احتنى ببيت العنكبوت يحتني يفر من عدويه يجو من عدويه أضحبك كذلك الذي يعبده غير الله والذي يطيع غير الله ويمكنوا الى غير الله ويترسين الله ويترسين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مثلهم كما مثل من احتمى من عدوه في بيث في بيت العنكبوت ترى مثل واحد راسل هناك فوق فوق فوق يا واحد من الوراء ورمى قلت دفهم من لما هو ما وجد السبيل للنجاة ولا استصفى في ميت ماذا فعل وجد خيط العنكبوت ممتد الى الاسفل الى الاسفل فاخذت يعني ينجو. ينجو. ينجو. وكذلك يعني يصدع لغير الله ويستسد لغير الله ويتقى لغير الله ويترك شرع الله ويترك كتاب الله. هذا كأنه احتمى به بحيث العنكم. الله يضرب المثل بهذا. فقالوا والله اجل من ان يضرب المثل ايه في العنكموت. والله يسعى حتى في وبالذباب حيث يقول الله عز وجل <تصفيق> تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبا. الله تعد البشرية كلها ما تخلقش ذباب دون الله, ودون الله والله تجميله بكاين والله جميله بكاين والخلاص والعالم العلوي كل ما يستطيع أن يخلق ذبا. ذبابة هي حقيقة في نظرهم ولكنها كبيرة في نظرهم البشرية كلها ما تستطيع تخلق دباب تسرق عنكبوت فقالوا المشاهد عندنا انهم استبعدوا ان يكون هذا كلام الله ليه لان فيه درب الامزال بالذباب والعنكبوت فقال الله لهم من الله لا يستحي ان يضربا مثلا مثلا ما بعودة فما توقع مثلا ما يعني الضخم صغير وكبير بعودة فما توقع فاما الذين امنوا فيعلمون انه ماذا ارد الله بهذا مثلا؟ قال الله عز وجل يضل به بهذا المثل وبهذا الكتاب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. مثل ما عندنا في هذه الآية. اشخاص الله عز وجل ليسيقن الذين اوسوا الكتاب ويزداد الذين امنوا الايمان. ولا يرصاب الذين اوسوا الكتاب والمؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والشك ونفاق وزعزع وزلزلة والكافرون يقولوا شيء يقولوا ماذا اراد الله بهذا؟ الله اجاب الله وقال كذلك يذل الله من يشاء كما اضل هؤلاء يذل من يشاء ويهدي من يشاء فالهدايه بيد الله والاضلال بيد الله ولكن للهداية اسباب وللاضلال اسباب كما بينا ذلك مرات راته وقلنا ان الله عز وجل جعل الكون كله بعلويه وسفليه بطريق الهدايه قصرا قهرا هو جعله كذلك اما هذا الانسان والجن كذلك هؤلاء رب العزة جعلهم مختارين خلق اجسامهم وخلق قدراتهم وخلق لهم ارادات ومشيئات بحيث ان شاءوا ان يكونوا في الصف الرباني او في الصف الشيطاني اطاهم الخيرة وقال لهم اذا اردتم ان تكونوا من عبادي من اوليائي من اصويائي عن طواعيه وعن اختياره وارضاه لكم ذلك ان شئتم أن تكونوا في الصف الاخر معاكس لكم ذلك لكم الخيره اشكو خلقهم هكذا الله وقال لهم من ارادني تدخلت انا لجل نحو ومن اراد غيري ترسته وشانه اضلظ والذين جاهدوا فينا اللي بغى يطلع الي وبغى يكون منا ويكون من اوليائنا وينضم الى صفنا عنده تشوق وعنده حرق وعنده جلال نحو الله الله يتدخل ويجذبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه واعلم اقولي والذين جاهدوا ان الجهاد معنى بذل الجهد حاول ان تكون من اولياء الله ان تكون في صف عباد الله الصالحين ان تكون من اهل كتاب الله ان تكون من اهل سنه رسول الله ان تكون من المجاهدين في سبيل الله تتطلع الى هذا وتتحرك الى هذا ربنا يجيب ويعطيك ويمدك كذا وال والعكس بالعكس اذا عرف معرفه الايمان الله يرفع شيء يضلم خلاص سمعتوني خلاص إذن يضل من يشاء هذا يقول يرزقوا من يشاء ويقطروا على من يشاء لكن لمن يرزق؟ من سعى في طلب الرزق يرزقه أما جالس من تركاء رابط ودخل الرزق لا فامشوا في منكبه وكلوا من رزقه إذا مشيت الأمات يرزقك الله عز وجل عن عمال ومعباس أي عمل الله عز وجل يرزقه يحوز لكن إذا قد في بيتك وقلت الله كسبني الرزق والرزق يأتيني وليقى العمر رضي الله عنه السماء لا تمطر ذهبا من ولا فضه هاش تعمل امشي فسعوا امشي فاذا قضيت صلاه فانسشنوا في الاسواب سبوا اطلبوا من فضل الله كبر الرسول هذا هو ما نقول سبحانه كذلك يذل الله من يشاء ويمدي من يشاء فالاضلال له سبب لا كذلك يذل الله الظالم إن الله لا يهدي من هو ومسلط كتاب إن الله ما زاغه أزاغ الله قلوبهم إذاً يضل من يشاء جعل له سماء والهداية لها سبب كما قلنا فيها تذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فاجعل هذا القرآن هو سبب الإضلال وسبب الهداية هذا القرآن مميز ومفرز للصفوف ومبين للفريقين فرقة الإيمان وفرقة الكفر هذا القرآن ميزها وبينها بين رايتين وبين صف الصف... الصفين. هنا. قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا تسعة عشر, عشر من العلماء تسعة عشر من وكلفين بالنار بإيقادها وإحراق أهلها هؤلاء تسعة عشر راض ورئيسهم جميعا مالك مهمل ولذلك الله في القرآن أن أهل النار ينازون يا مالك ونازوا يا مالك ليقضي علينا ربكم يطلبون الموت في النار في الدنيا في من يطلب الموت؟ ما فيه. لكن هناك يطلب الموت ولا موت ماذا في الموت؟ لا يموت فيها ولا يحيى لا يموت موتة ايش؟ مريحة ولا يحيى حياة جائدة لا فيه لا يموت اذا قال العلماء ان هؤلاء الرؤساء كل واحد تحته جنود جنود الله وما يعلم جنود ربك لا اهل النار ولا في غير النار الملائكة كلهم جنود الله في السماوات وفي الارض حتى ان كثرة الملائكة قوم عز وجل في في السماء وحق لها, وحق لها انتقيت العطيط شنو هو العطيط العطيط في اللغة العربية هو ذكر الرحم اللي كانت سمع الأزيز والصوت ديه مش انت تثقال لما يكون تثقال كنت سمع الصوت الصوت ديه ايش تثقق الصوت اللي يسمعه العتيفة يقول من ثقل الملائكة من كثرة الملائكة السماء وانت سمع الصوت ديه يلقى الثقال يقول قطط السماء وحق لها انتقل لاش قال ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راجع هذه حبادته أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور وهذا البيت المعمور تحجوا الملائكة في السماوات كما أن البيت في الأرض تحجوه تحجو المؤمنون من الأرض هذا البيت المعمور كل يوم يحج تحجه سبعون ألف سبعون ألف كل يوم وما يعود منا لكم الساعة كم تكرس الملائكة الله يهدي وما يعلم جنود ربك إلا هو الله عز وجل. وما هي إلا ذكرى للبشر ما هي أي هذه الجنود أو هذه سقر التي سمعتموها ما هي أو هذه الآيات التي تتحدث والتي نسمع عنها ما شاء الله يا آية الله يكشف لنا امورا فيها وما هي إلا ذكرى عظى للبشر حتى لا يبقوا غافلين ساهلين تأذيرين مخطورين يجب أن نستيقظ وأن نتنبه ونعرف ونعمل اربح حسابي الحساب، وما هي الا ذكر للبشر ثم يقول سبحانه كلا وكلا يقول العلماء قد ساتي رضع وزجر، كيف رضع وزيج كانها رضع وزجر لاولئك الذين قرروا ما قرروا في رضع الملائكه وفي قهر واحد يقول نعماز يقول كوني انا افعل وافعل واحد يقول عشرة يقول واحد هذا القيل كل قلبات يرد على اسعابه لا قيمة له في ميزان الله ثم قال والقمر اقصب سبحانه وتعالى على, على امره تستعملون. ولكن في هذا القصم حكمة وعبرة وعينة يُبرهن لنا على أن قدرة الله عظمة الله حزنا، فأفسأ أنظارنا لما في هذا الكون، لأن ما في هذا الكون كله من ليل أو نهار أو شمس أو قمر عالم علوي أو زملي كل هذه مفاتيح إخواني، القمر جعله الله مفسح للقلوب يفسح على قلبك لترى الله. لترى يد الله تعمل في الكون وفي لترى عظمته لترى وحدانيته لترى حكمته لترى رحمته لترى صفاته العبيدة فالقمر نفساه القمر موقف متنايم نائم انت وهو يوقف القوم شوف موقف الغافلين القرآن او اقول القمر اضعره من ايات الله الكونية القمر منذر مطهر من للقلوب من الشكوك والرياب القمر منور منور لقلوبنا منور لارواحنا الايمان فقالوا اتلى والقمر القمر في اشراقه القمر في نوره القمر في طموحه وغروبه حتى في إشعاعه له همسان انصر حبيب مع من يتحدث في اذن القلب ليوقنه مع الغافلين مع المخمورين مع السكارى كلنا سكاره قل انظروا ما نضربه أَفَلَمْ يَنْظُرُوا ما نظرنا افلا ينظرون الى الريق كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض نظروا لا وعمرنا منقول كان ان القران جاء لغيري ما جاء لي جاء الصحابه رضوان الله عليهم جاء الاول ولكن مهمته خلاص المسؤول القرآن ورمينا ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون والدليل من يكون هناك من يكون في من يكون هناك من يوم اوكي السور الأبيض فالسور الأبيض يوكا وكم من سور الابيض اوكي والدور دور ما الله تاله والقمر والليل اذا اصبر والليل إذا اصبر وقرئ اذا اصبر كما قرئ اذا اصبر واذا اصفر والليل إذا أذبا إذا أذبا وإذ الماضي وإذ المستقبل فهو أذبر ويثبت وأذبر في السير بقى السيرات أذبر بمعنى اقبل أي ذبر أي اقبل وفق ابن عبد بمعنى ولا فالليل هو من آيات الله في طلوعه وسدوله وسدول سطره على وحد البشرية وحسب في غروبه وذهابه. من يتين بهذا الليل؟ من يتين بالنهار؟ الله ليه أتى الليل والنهار؟ موقذات منبهات منورات مطهرات ولا من يتطاح ولا من يتنوح المتموصل والمتموصل ظلمات بعضها فوق بعض تقول والليل إذا أصل إذا أصل والصبح الى اصخر هذا الصبح الى اصخر حتى هو ايضا له حديث وله همسات من القلب يتحذر ويوقف وينورد والصبح الى اصخر ثم ياتي البقسم عليه بقوله سبحانه انها لاحدى لا الكبر انها اي سقر لاحدى لا الكبر او انها الجنود لاحدى لا الكبر او انها القيامة القيامه التي يتحدث عنها السياط لاحدى لا الكبر العظام التي تاتي انها اتيه ليش يرد كل هذا من اول الصوره الى هنا حال نذيره فرحت لان الله قال لرسوله يا ايها المدثر قمت انزل وكل هذه ده كله هذا نذير للفاس سبحانه الخير لك لما بين مشاهد فقر وبين مشاهد الكون. اخذ يبين سبحانه وتعالى مشاهد النفس في اقبالها واذبارها وفي تحملات تبعات مسؤوليتها فقال سبحانه لمن شاء منكم أن يتقدم ويتعلم لكم الخيار اللي يبغى يتقدم للنظارة وياخذ بها ويصبح من المؤمنين الصالحين ويصبح فرق يعني يصبح جدي لله له, له الخيان الباب مفتوح أمامه يعليها بواب ابدا ما في فيش وتتقدم تمن لتدخل باب الله لا لمن شاء منكم يتقدم يتفضل ويقبل هذه النظارة ويقبل بيطيها بشاره لمن شاء منكم ان يتنادى تقول لعن من شاء منكم ان يستقيم اللي يبغى يستقيم يضم نفسه اذا عندنا الخير ولا ما عندنا الخير عندنا عندنا لمن شاء منكم أن, من ان يتقدم لله واسبح من اولياء الله واسبح من اهل الله واسبح من اهل كتاب الله واسبح من اسباع رسول الله لمن شاعدكم ان يتقدم فضلوا فينا من يتقدم ولا او يتأخر. اللي بغي يتأخر ويرمي عطل حائف بهذه النظر فضلوا لتأخر ثم قال كل نفس بما كسبت راهيمة يا ربك تربى بالمرصاد في فلبى وتمر عليه ويقبض مبل كذو نفس بما كسبت راهينا اكسب الخير والشر لابد من لي جزء ويقبض على مبل الشر الشرط الشرطة الإلهية بالمرصاد عندك أعمل حاد حسنة ولا سيئة حسن حسنة تقبض عليها صليت شو الغاية من الصلاه شو غرضك منها لكي صبح جاي يعني لا هذا سبيل قرأ كتاب الله علاه شو غرض ما هو الباعث وما هي الغاية لماذا كل واحد محطوط في عمله تصوروا لو ان جالي انسان ودخل الدولة بيه؟ معه متفر ومعه قنابل ومعه ليش معاه متفجرات ومعاه قنابل ومعاه مسدسات ليش بشوف الاولياء الامور تصفيه وش بروحه هذا ايش يعملوا إما الإعدام، وإلا عفوه السجن الأبدي. والله يعلم في الدرج كيف سجن الله؟ كيف ترفص الله؟ الله مصلوب. ثم كل نفس بما كسبت رهينة محمود لها ما كسبت عليها. والله ما يطلق من الوثاء، والله ما يطلق من هذا الرب إلا بالإيمان والعمل الصالح. فقط كل نفس بما كسب إسرائيل قال ليس كل مطلوب إلا أصحاب اليمين الذين يتذب كتبهم بإيمانهم أو أصحاب اليمن والخير والبركه أصحاب الإيمان أصحاب لا إله إلا الله محمد رسول الله هؤلاء هم الذين لا يتقوا هم الذين يتلقوا سراحهم إلا أصحاب اليمين في جنات ظهر ماذا؟ اين أنزلهم الله؟ اما الآخرون في السجون في جنات. ماي جن واحد؟ جنات. في واحد في الدنيا عنده جنات؟ عنده فين ايش يا وفين كجيل منجاه؟ وفين كجيل تفعة؟ وفين كجيل مونداري؟ هيدا السعر في الجنة. جنات. واه ما يبعد. في جنات. ويتساءلون. يخوض. يتساءلون فيما بينهم, في بينهم ثم يفتح لهم الله سبحانه وتعالى اتصال بينهم وبين اهل سقر اهل سقر نعم اهل سقر يفتح الاتصال بينهم ويزعلهم ذيك الكبار ذيك العظماء وذيك اللي كانوا قطعوا الرقاب المؤمنين ويذبحوا اولياء الله الصالحين ويمنعهم ويقهرهم ويذلهم صبحوا الان ايش هاد المؤمنين يتعالى ويقدمون بلا سئلة يجيبون كلينتون يجيب نعم لمن هو لمن هو في نظر الله يسوي بطع ربما ما هو نعم يزا عن المجرمين أصحاب إجراء هو جريمه هو الكفر هو يقولوا ما سلكتوا في ساقات واخن ولكن يجب الدليل المخزي ما أبقى سكبرى ولا عظمى ما أبقى سكبر. قالوا لأنكوا ويجو ويطولوا في الجواب قالوا لأنكوا من المصلح ما كنا شيكاً مصلح كم خمش ما كنش مومنين. لا. لأن اكبر ما يمثل الايمان اكبر مظهر للايمان واكبر فارق بين المؤمن والكافر اشهوه بين الرجل والكفر من تركها فقد كذب فاذا قلتهم ان لم نكن من المؤمنين وأعظم ما يمثل الإيمان وأعظم مظهر للإيمان هو الصلاة. ما كنا نصلي ما كانت لنا صلة بيننا وبين الله ما كنا نخضع ونعبد هذا الإله العظيم لم نكن من المصلين ما كانت لنا علاقة بيننا وبين الله عز وجل بين الكبير المتعال ما كانت لنا الصلاة به وهذه عبادة جميلية وهناك عبادة ايش ماليه ولم نكن نطعم المسكين ما كناش كنصدقوا بالمال وما كناش كنادوا الزكاه ما كناش الزكا. ولم نكن نطعم المسكين علاقتنا بالله كانت منقطعه وعلاقتنا بالبشريه ايضا منقطعه سبحان الله وكنا وما عباده كذا نرى من نرى ان الاسلام العظيم جاء بالتكافل الاجتماعي وبالرافة والرهن على الفقير والمسكيني واليتيم منذ فجر الإسلام ولكثير من آيات المبكية نجد فيها الحب على طعام المسكين أريساً الذي يكنيبوا بالدين؟ المبكية فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين نوعا قال لا يتصدق على طعام المسكين لا يحض وقلنا عندك ما تماسل ما معبي أبداً عندك ولا ما عندك عندك يوقفي ما عندكش حب بار نشو السالم يقول لأ معلام كذلك والله ما يأخذنا أحد فلق سحم العقبة وما ما أدراك ما العقبة والله ما تصد الجنة اللي بعد مرور على العقبة قالوا شو شو تصنق هذه العقبة شو عقبة بيننا نواحكي في إيجها قال فدقوا رقبة هالعقبة فدقوا رقبة أو يتعامل في يوم منذ مصغى ويوم المجاعة يتيما ذا مقربة ومسكين ذا مقربة ومن نعرف ان الجاهلية في العصر الغابر وفي العصر حاضر الجاهلي اليتيم والمسكين مقهور مذخور تعذبهم ان يابها وتذبحوه في جاهليته مقهور من لكن ما مثلوا في سفر جاهلي لكن الإسلام العظيم لا خلع وجهه هنا عن ان سقر عن المجرمين في سقر وهم يجيبون لم نكن من المصلين ولن نكون تعبوا المسكين وكننا نخوض مع الحائض كنا مع اهل الباطل مع اهل الضلال مع اهل الكفر مع اهل الاستهتاء مع المجرمين مع من يحارب الله كنا في صفهم كنا نسود كنا نكتل سوادهم هم يحاربون الدين ويحاربون الاسلام ونحن معهم نتظاهر معهم كنا معهم اذا غنوا نغني، اذا ازرق نرقص، اذا سطح نشطح، اذا شربوا نشرب، اذا فزان نزني، كنا معهم نخوض مع الحايدين وخذ مع الحايدين لا بد من سميدهم وكنا نخوض مع الحايدين حتى إذا قاموا بالضرب ضرب الإسلام كنا معهم في صفّهم نأتم بأمرهم وننسيب نعيهم كنا نخوض نخوض مع الحايدين <تصفيق> جميعا يحبه